الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله